بوك تو تشاب بيش ستة وعشرون ستة وعشرون بروكريتتي في الطبيعة في الطبيعة توميكي وخاني مينارتك تباتشو أدار ذلك البرش اترى ذلك البرج؟ তুমি কি ওখানে পাহাড় দেখতে পাচ্ছো?អترى ذلك الجبل؟អترى <تصفيق> ذلك الجبل؟তুমি কি ওখানে গ্রাম দেখতে تلك القريه؟អترى تلك <تصفيق> القريه؟তুমি কি ওখানে নদী اترى ذلك النهر؟ اترا ذلك النهر؟ تميكي اوخانه پول دیکھتے الجسر؟ اترا ذلك الجسر؟ تميكي اوخانه সরবর تلك البحيره؟ تلك البحيره؟ আমার ওই পাখিটা ভাল লাগে আমার ওই গাছটা ভালো লাগে তিলকরা তিলক্যাশারা আমার ওই পাথরটা ভালো লাগে তো আজীবনী هذه الصخره تعجبني هذه الصخرة amar oi park ta bhalo lage yuajibuni dhalik al muntazah আমার এই ফুলটা ভালো লাগে আমার ওটা আকর্ষণীয় লাগে ان هذا ممتعا هذا ممتعا عمر اوتا چموتكار لاگي انا ارى ان هذا رائعا انا ارى ان هذا رائعا عمر اوتا بيسري هذا, هذا, هذا قبيحا أنا أرى أن هذا قبيحًا عمار أتا بيرك لاغي أنا أجد أن هذا مملا أنا أجد أن هذا مملاً عمار أتا بيرك هذا لاغي أنا أرى أن هذا فضيعًا